الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما رافه في دين الله ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم امنون وَالْيَسْهَدَ عذابهُمْ طائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا ينكحُ إلَّا زانيةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ الزَّانيةُ لا ينكحُهَا إلَّا زَنٌّ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُضْرِ مَذَانِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدات فجلدوم ثمانين جلدة، فجلدوم ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبداً، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فإن الله رفيع رحيم. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ عِنْدَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 خيرا وقالوا هذا إفت مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم توفوا في الدنيا والآخرة لمسك في ما أفض فيه عذاب عظيم. إلتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عدو الله عظيم.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 لا فضل الله عليكم ورحمه وان الله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإن له يأمر بالفحشاء والمنكر، ولو لخضوع الله عليكم ورحمة ما زك منكم من أحد أبدوا، ولكن.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 صلاة الغافلات المؤمنات لعله في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يُسْتَحِي مُلَّاهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبروهون مما يقولون لهم مغفرة ورزق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 ذانكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم رجعوا فارجعوا هو أسكى لكم والله بما تعملون عليم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 يغضوا من أبصارهم ويحفظوا خروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُبْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَطْرِبَنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أو آباءهن، أو آباء بعولتهن، أو أبناءهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو إخوانهن، أو بني. أيمانهن أو ما ملكت أيمنهن أو التابعين غير أول الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات نساء ولا يطلب الذي أرجلهم ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأتوه إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن والله واسع عليم الَّذِينَ يَسْتَعْصِفُ فِي الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن علمتم فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن وفور رحيم ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثلًا من الذين خلو من قبلكم وما للمتقين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 يُنقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُنَا نُورٌ على نور يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ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 لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافاتٍ وَالَّذِي عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ فَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا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 يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنابق فيه يذهب بالابصار يقلد الله الليل والنغال إن في ذلك لعبرة لأول الابصار والله خلق كل داء باتين مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم الذي يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء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 الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وَمَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ قسمو بالله جهدا يمالهم لئن أمرتهم لا قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيع الله وأطيع رسول فإيه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 ولا يمكن أن لهم دينهم القدر تضاه لهم ولا يبدل أنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يسركونني شيئاً فمن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.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 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لهم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء لا يرجونك نكاحا فليس عليه أن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم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 أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو, أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا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 وَذَيَعْلَمُ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ